سنعمل وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سموات طبقا ما ترى في خلق رحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور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 يسمع لها شهيق وهي تفور تكاد تميز من الغيض كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنة غا ألم يأتكم نذير؟ قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَحْمَرُ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 هو جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور في السماء أن يخسف بكم الأرض فَإِذَا هِيَ تَمور أَمْ أَمِنْتُمْ مَّا فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ له بكل شيء بصير، أما هذا الذي هو دل لكم يوصون من دون رحمة، إن الكافرون إلا في غروب. أم من هذا الذي يرزقكم إن سكر رزقه بلج في عتو ونفور أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً أَمَن يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 مُبِي فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتًا سِيءَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا قِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قل أرأيتم إن أهلكني الله وَمَنْ مَعِي أو رحمنا فَمَنْ يُجِيرُ الكافرين من عذاب الألب قل له الرحمان آمن به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظالم مبين قل أرأيتم إن أصبح ما أوكم غرفا فما يأتكون